وَقَالُوا قُلُوهُ هُدًى أَمْ لَطَارَةً تَهْتَدِي قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ, إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُم مُرْشِدُونَ فِئَتُهُمْ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَتَبَتْ وَلَكُم مَّا كَتَبْنَا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوه بل أول قارى تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والأسفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بل أحد منهم ونحن المسلمون فإذا تَيَسِّرْ لَكَ هُمُ اللهُ وَاللَّهُ سَميعٌ عَلِيمٌ صَبَّرَ اللهُ وَلَمْ أَحْسَنْ مِنَ اللهِ شَكراً وَلَٰكِنْ لَهُ عَابِدُونَ فَلَتَتَّقُوا وَأَنَّا لَا نَعْمَلُ لَكُمْ أَمَانِيَّكُمْ وَنَحْنُ لَمُخْلِفُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ عِندَ وها ما كسبت ولا كل ما كسبت ولا تسألون